ما أقسى أن تبتلع الألم اجبارا وحلقك ممتلئ بالمرار فقط لكي لا تظهر ضعيفا أمامهم في حاجة للشفقة منهم في الوداع لا تجذي كلمات الفراق المنمقة ولا تجذي المبالغة في تحسينها في إبطال مفعول الحزن داخلنا ولا تنفع في تحويل دفة الصدمة إلى دفة تصديق الأمر والرضا به كأن لم يكن بل إن الكلمات في لحظات الوداع تكون أشد من الرصاص انهاكا للجسد وصرعا للنفس يا الله أنت لقلوب ذابت من فراق الأحبة حتى ذبلت وعانقها الحزن حتى اختنقت أنت لقلوب صارت تتحسس البشر بعصاها كالكفيف فلقد نال البكاء منها حتى خفت النور بها وأظلم الكون من حولها أنت للقلوب المنكسرة التي قتل الحلم فيها جهراء وبعثر الأمل داخلها بكلمة الوداع لو ان الراحلين يدركون حال قلوبنا من بعدهم كيف افترشها الوجع واقتات الحزن منها حتى شبع كيف لاحت الخيبات على قسماتنا وبهت النور بملامحنا لو علموا بأن الضحكات اعتكفت عنا بعيدا في آخر الآفاق وزهدت البسمة في شفاهنا إلى غير رجعة لو أن الراحلين يدركون لتابوا عن وداعهم واستبرأوا من قسوة أفعالهم وعادوا لنخبرهم أن ما كان بالأمس لن يكون والجرح مهما طال الزمن لن يهون, لن يهون.